سئل شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله تعالى ما الذي يجب على المكلف اعتقاده وما الذي يجب عليه علمه وما هو العلم المرغب فيه وما هو اليقين وكيف يحصل او كيف يحصل وما العلم بالله فأجاب الحمد لله رب العالمين أما قوله ما الذي يجب على المكلف اعتقاده فهذا فيه إجمال وتفصيل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فيه إشارة إلى أنه لا يلزم أن يصلي المرء على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتشهد إذا أراد أن يتكلم أو أن يجيب في كل سؤال لأنه اقتصر على قوله الحمد لله رب العالمين وذلك أن الثناء على الله عز وجل بالحمد يجمع كثيرا من صفات الكمال لله عز وجل بما يستغنى معها عن غيرها ما الذي يجب على المكلف اعتقاده فهذا فيه إجمال وتفصيل أما الإجمال ويجب فانه يجب على المكلف ان يؤمن بالله ورسوله ويقر بجميع ما جاء به الرسول من امر الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وما امر به الرسول ونهى عنه بحيث يقر بجميع ما اخبر به وما امر به فلا بد من تصديقه فيما اخبر والانقياد له فيما امر واما التفصيل فعلى كل مكلف ان يقر بما ثبت عنده من ان الرسول اخبر به وامر به وهذا معناه الايمان المجمل ان يقر المرء جمله بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤمن بهذا بقلبه وان يقر بلسانه بانه يؤمن ويقر بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني كانه يقول اؤمن بكل شيء جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام اما في التفاصيل فليس كل ما جاء به النبي يصل الى كل احد فالذي قرأ مثلا كتاب الأربعين النووية وصل إليه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصل إلى الذي لم يقرأ هذا الكتاب والذي قرأ كتابا فوقه ككتاب عمدة الأحكام وصل إليه مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يصل من لم يقرأ هذا الكتاب فكل ما وصله عليه أن يؤمن به وأن يقر به فعلى كل مكلف سلط نعيم ان يقر بما ثبت عنده من ان الرسول اخبر به فاي حديث وصلك فيلزمك الاقرار بما جاء فيه على سبيل التفصيل واما ما اخبر به الرسول ولم يبلغه انه اخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الاقرار به مفصلا وهو داخل في اقراره بالمجمل العام يعني هناك من الاحاديث التي لم تصل الى بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام فضلا عن ان تصل الى من جاء بعدهم فكل حديث لم يصل الى رجل من الناس فلا يعاقبه الله عز وجل بترك الاقرار به على سبيل التفصيل فمثلا ابن عباس رضي الله عنهما وصل اليه مما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام انما الربا في النسيئه انما الربا في النسيئه ولم يصل الى ابن عباس رضي الله عنهما الذهب بالذهب ربن الا هاءها فما زاد او استزاد فهو ربن فكان يقول بجواز الدرهم بالدرهمين فابن عباس لم يقر على سبيل التفصيل بهذا القدر لانه لم يصل اليه فلا يعاقبه الله عز وجل بترك الاقرار بهذا التفصيل وكما ذكرنا قبل ذلك ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبور مع قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تجلسوا على القبور فمن وصل اليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور فما الذي يجب عليه يجب علي ان يؤمن ويقر بهذا على سبيل الاجمال ام التفصيل على سبيل التفصيل اما من لم يصله هذا الحديث فهو بالتالي لن يقر بما جاء به بدليل ان ابن عمر رضي الله عنهما كان يجلس على القبر فلا يعاقبه الله عز وجل على ترك الاقرار على سبيل التفصيل لانه لم يصلهم وان كان ابن عمر وابن عباس وغيرهما يقرون بهذا الحديث على سبيل الاجمال لانهم لما اقر بانهم يقرون بكل ما جاء به النبي فلو علموا ان النبي جاء به لاقروا بذلك وكما كان ابن الزبير رضي الله عنهما يؤذن لصلاه العيد ولم يكن يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فحينئذ كل من وصله من امر الوحي شيء يجب عليه ان يقر بما جاء فيه على سبيل التفصيل الاقرار المستلزم للعمل واما من لم يصل اليه بعض ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام ولم يمكنه العلم بما جاء به سواء خالفه او لم يخالفه فان الله عز وجل لا يعاقبه على ترك الاقرار به على سبيل التفصيل قال ثم إن قال خلاف ذلك متأولا كان مخطئا يغفر له خطأه كما تقدم ذكره مما فعله ابن عباس رضي الله عنهما إذا لم يحصل منه تفريط ولا عدوان وهذا قيد مهم فليس كل من جهل شيئا من الوح ترفع عنه المؤاخذة وشيخ الإسلام يقول إذا لم يحصل منه تفريط وعاد ولا عدوان وكان الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول في عذر الجاهل بما لم يصل اليه علمه لكن اذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتفهم اذا كان الجهل بسبب تفريط من الجاهل نفسه فهو يؤاخذ به ولهذا كان يجب على اليهود والنصارى بمجرد سماعهم بالنبي عليه الصلاه والسلام ان يبحثوا عن امره قال عليه الصلاه والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به الا دخل النار الا دخل النار فعلق العقوبه بالسمع فمن سمع انه على ضلاله وجب عليه ان يسال عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه واله وسلم والعدوان هو البغي والتفريط والعدوان طرفان يكتنفان كل عمل اما ان يزيد المرء في المامور به او ينقص عنه كما في المساله الحاصله في ديارنا في مساله الهجر فمن الناس من يزيد في الهجر فيهجر أهل البدع في كل زمان وفي كل مكان ويهجر الداعين إلى البدع والذين لا يدعون إلى البدع ويجعل الأمر عاما لا يفرق بين قلة أهل السنة وكفرتهم وبين قوتهم وضعفهم ولا يراعي المصلحة في هذا ومن الناس من لا يهجر ألبت ودين الله عز وجل وسط بين الغالي فيه والجافي عنه قال شيخ الإسلام ولهذا يجب أنه على العلماء من الاعتقاد ما لا يجب على احاد العامتي لماذا لان اهل العلم وصل اليهم كثير من احاديث النبي مما لم يصل الى العامه ويجب على من نشا بدار علم وايمان من ذلك ما لا يجب على من نشا بدار جهل وهذه المساله ايضا مهمه فانه يفرق في الاحكام بين الدور فأنت مثلا ترى أنه قبيح جدا برجل يقيم في بلاد الحرمين أن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يعيشون على التوحيد صباحا ومساء أو أن يقيم رجل ضريحا في مسجد أو أن يصلي وسط المقابر بخلاف الديار التي كثر فيها الجهل فربما يعذر أهل العلم فلانا في بيئة مباشرة بقول او فعل لا يعذر مثله في بيئه اخرى بمثل هذا الفعل والفرق انه يفرق بين دار العلم والايمان ويفرق بين دار الجهل والعدوان واما ما علم ثبوته بمجرد القياس العقلي دون الرساله فهذا لا يعاقب الا من يعتقده ككلام بعض الفلاسفه في ثبوت الافلاك ونحو هذا واي مساله ثبتت بالقياس ولم تثبت بنص عن الله ورسوله اذا لم يقر المكلف بها فليس عليه من جناح واما قول طائفه من اهل الكلام ان الصفات الثابته بالعقل هي التي يجب الاقرار بها ويكفر تاركها بخلاف ما ثبت بالسمع فانهم تاره ينفونه وتاره يتاولونه او يفوضون معناه وتارة يثبتونه يقول اهل الكلام عندهم بعض بعض الصفات تثبت بالعقل كصفة السمع والبصر والعلم والقدرة والاراده ونحو هذه الصفات التي تقر بها الاشاعره بان خلق السماوات والارض يدل على القدره فان الله عز وجل لو كان عاجزا ما خلق والتخصيص يدل على الاراده تخصيص اي هذه سماء وهذه ارض هذا رجل وهذه امراه هذا بحر وذاك نهر وهذا جبل كون الله عز وجل خصص بعض المخلوقات فجعل هذا جبلا وجعل هذا جملا التخصيص يدل على ماذا على انه يفعل باراده والخلق يدل على القدره والخلق الجمل له مقدار والجبل له مقدار كل مخلوق خلقه يدل على العقل لانه لو كان جاهلا ما استطاع ان يخلق فكل خلق يحتاج الى علم فثبوت هذا بالعقل واحتاج الى سمع وبصر فهذه الاشياء يثبتونها بالعقل ويكفرون من خالفها اما ثبوت اليد والساق والعين والوجه يقول شيخ الاسلام فتاره ينفونه واستعمل هذا اللفظ بدلا من اللفظ الوارد في كتب اهل الكلام يسلبون الله هذا اللفظ السلب ورد في كتب بعض اهل السنه سلب الصفات وبعض اهل العلم لا يستعمل لفظ السلب لان كان المخلوق هو الذي يزيل عن الله صفه من صفاته ويستعملون النفي بدلا من كلمه السلب فتاره ينفونه وتاره يتاولونه او يفوضون معناه احيانا يلغون الصفه بالكليه واحيانا يتاولون الوجه بالذات والسمع وال والساق بالشده والرؤيه مثلا بثبات الثواب واحيانا يفوضون يعني يقولون الله اعلم بمعاني هذه الكلمات وتارة يثبتونه لكن يجعلون الايمان والكفر متعلقا بالصفات العقليه فمن نفى صفه ثبتت بالعقل عندهم يكفرونه ومن نفى صفة ثبتت بالسمع اي بالنصوص فقط لا يكفرونه فاجعلوا الكفر متعلقا بالسمع ام بالعقل بدلاله العقل والكفر سمعي لا يكفر احد الا بدليل من الكتاب والسنه يقول شيخ الاسلام ابن تيميه فهذا اي التكفير بالصفات العقليه دون السمعيه فهذا لا اصل له عن سلف الامه وائمتها اذ الايمان والكفر هما من الاحكام التي اثبتت بالرساله وبالادله الشرعيه يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الادله العقليه واما قوله ما الذي يجب عليه علمه فهذا ايضا يتنوع فانه يجب على كل مكلف ان يعلم ما امره الله به ها هنا في خطا ان يعلم ما امره الله به فيعلم ما امر او ما امر بالايمان به وما امره بعمله ايضا في خطا وما امره بعمله فيعلم ما امره او ما امر بالايمان به وما امره بعمله بحيث لو كان له ما تجب فيه الزكاه لوجب عليه تعلم علم الزكاه ولو كان له ما يحج به لوجب عليه تعلم علم الحج وكذلك امثال ذلك وهذا القدر تكرر في الرسائل التي يعني قراناها فان الواجب من العلوم الشرعيه الواجب العيني على كل احد ما امره الله عز وجل به واضح القيد الهاء التي ذكرها الشيخ الاسلام ابن تيميه فالفقير هل امره الله بالزكاه لم يامره بالزكاه انما امر الغنيب فما أمرك الله عز وجل به فواجب عليك وجوبا عينيا أن تتعلمه ويجب على عموم الأمة علم جميع ما جاء به الرسول يعني يجب على جميع المسلمين أن يعلموا جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بحيث أنهم لو فرطوا لضاع شيء من الشريعة فحينئذ يأثمون جميعا بحيث لا يضيع من العلم نفسه الذي بلغه النبي امته شيء وهو ما دل عليه الكتاب والسنه لكن القدر الزائده على ما يحتاج اليه المعين فرض على الكفايه قدر الزائد على ما احتاج اليه المعين يعني الفقير عاوز علم لا يحتاج الى علم الزكاه مثلا فحين اذا علم الزكاه بالنسبه له وبالنسبه للغير فرض عين ام فرض كفايه فرض كفايه اذا جاء رجل اخر فدرس هذا العلم سقط عن هذا المكلف الفقير هذا العلم اذا قامت به طائفه سقط عن الباقينه واما العلم المرغب فيه جمله فهو العلم الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم امته يقصد علم الوحيين علم الوحي الشرع اما علم الكلام فهذا ليس هو المطلوب ولا علم الطب ولا الهندسه فالعلم المرغب فيه الذي صحت الاثار بفضله وفضل اهله وفضل السعي الى تحصيله هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لكن يرغب كل شخص في العلم الذي هو اليه احوج وهو له انفع وهذا يتنوع فرغبه عموم الناس في معرفه الواجبات والمستحبات من الاعمال والوعد والوعيد انفع لهم يعني العوام ليس بحاجه الى دراسه اصول الحديث المصطلح بقدر حاجته الى دراسه ماذا الوعد والوعيد ونحو الواجبات والمستحبات وكل شخص منهم يرغب في كل ما يحتاج اليه من ذلك ومن وقعت في قلبه شبهه فقد تكون رغبته في علم ينافيها انفع من غير ذلك وقعت في شبهه في باب الاعتقاد يبقى حاجته الى دراسه هذا الباب انفع من غيره شبه في مسألة الحديث شبه في آيات الله عز وجل فحاجته إلى علم التفسير أخص من حاجته إلى غيره وأما اليقين فهو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة وضب اليقين الريب وهو الشك وهو نوع من الحركة والاقتراب يقال رابني يريبني ومنه في الحديث ان النبي مر بظبي حاقف فقال لا يريبه احد اي لا يحركه احد يقصد ان اليقين هو اطمئنان القلب الى ما علمت بخلافه بخلاف الشك فهو ضد اليقين وهذه المساله دقيقه وهي منشا الفتن يقول شيخ الاسلام ثم اليقين ينتظم منه امران علم القلب وعمل القلب فان العبد قد يعلم علما جازما بامر ومع هذا فيكون في قلبه حركه يقصد بالحركه نوع من انواع الشك وعدم استقرار واختلاج من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم كعلم العبد ان الله رب كل شيء ومالكه ولا خالق غيره وانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن فهذا قد تصاحبه الطمأنينه الى الله والتوكل عليه وقد لا يصاحبه العمل بذلك وهذا واضح يكون المرء يعلم علما جازما لك ليس عنده يقين بهذا العلم اما لغفله القلب عن هذا العلم والغفله هي ضد العلم التام وان لم يكن ضدا لاصل العلم يبقى هو للغفله جاءت على كمال العلم فهو يعلم ان الله على كل شيء قدير لكن هل المريض بالسرطان مثلا الذي اياسه الاطباء من الدواء هل عنده يقين في في الشفاء ولا عنده شك عنده يقين في عدم الشفاء فهو لو طليت عليه ان الله على كل شيء قدير وما انزل الله دانا الا انزل له دواء والتداوي بالرق الشرعيه هذا كله وان كان يجزم به لكن لم يصل الى درجه اليقين في قلبه واما للخواطر التي تسنح في القلب من الالتفات للاسباب اذا بقي المرء متوكلا على السبب ضعف اليقين بالتوكل على الله عز وجل واما لغير ذلك وفي الحديث المشهور الذي رواه ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اسالوا الله اليقين والعافيه فما اعطي احد بعد اليقين شيئا خيرا من العافيه فسلوهما الله فاهل اليقين اذا ابتلو ثبتوا بخلاف غيرهم فان الابتلاء قد يذهب ايمانه او ينقصه قال تعالى وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون الا ترى الى قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاقشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل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 قول النبي صلى الله عليه وسلم ما عند الله لا ينال الا بطاعته ما عند الله لا ينال الا بطاعته وقوله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا الى غير ذلك من الايات فالمكلف يعلم هذا العلم قد يعلم علما جازما ان ما عند الله لا ينال الا بطاعته لكن لو كان هذا على صفه اليقين لا يفتن بخلاف ان يكون هذا مجرد علم فقط لكن ما عندوش عمل القلب ولم يصل الى درجه اليقين والثبات والاستقرار فلما جاءت الاحداث في مصر كيف ركب الشيوخ الحدث ما كانوا يجهلون كلام اهل العلم بتحريم الخروج على ائمه الجور وتحريم المظاهرات ونحو هذا بل ان بعضهم له فتاوى بمثل هذا طيب ما الذي جرى انه ظن اننا لو ارتكبنا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقصد الوصول الى ما اوجبه الله ورسوله فاذا وصلنا الى هذا رجعنا الى القول بالتحريم والعمل به اننا سنصل وأن لنا في هذا عذرا فلما ركب هذا خسر خسرانا عظيما وأضرب لهذا مثالا أرجو أن أوفق فيه لو أن رجلا سمع بمرأة متبرجة ذات حسن وجمال وهي لا تصلي فسبيل وعظ هذه المرأة عند هذا الرجل هذا السبيل إن أنا أحسن هذه المراه التي تكلم الرجال تعمل علاقات محرمه ابدا بالكلام معها ارسال الرسائل الغراميه ولا مانع من ان اجلس معها جلسه معينه في خلوه فاذا تعلق قلبها بي وصار يعسر عليها الخلاص منه حينئذ امل الشروط وان لا تتزوجوا الا اذا انتقبت ولا تتزوجوا الا اذا صلت ونحو هذا فإذا وصل الى هذا استقام يرجع الى القول بتحريم الخلوه والانحواذ اماليه ما فعلت هذا احنا فعلناه عشان الاخت دي تستقيم وتصلي فاحنا لا باس ان احنا نخرج على مبارك ونعمل المظاهرات ونلغي جواز الخروج حتى اذا ازحناه وجئنا بالشريعه وبالحكم الاسلامي واستتب لنا الامر يبقى هذا كان لمصلحه ومسرع نرجع للقول بتحريم المظاهرات ونحواس فالراجل الاول لما ينزل في هذا الباب ويكلم الأخت كون النتيجة إن هو إيه إن هو النفس اللي يفتن وينجرف وينحرف ولا يستطيع الوصول إلى ما أوجبه الله عز وجل أو ما استحبه الله عز وجل وقد جرى مثل هذا في السنة يعني عبد الرحمن بن ملجم قاتلي علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج مراءة جميلة اللي هي قطام فجعلت مهرها قطام راس علي ابن ابي طالب وهو ما كان له يعني بعلي المساله دي مش له خالص فمن اجل هذه المراه قتل عليا وعمران بن حطان كان رجلا سنيا سلفيا تزوج امراه من الخوارج ليهديها الى مذهب اهل السنه فهداته فاضلته الى مذهب الخوارج حتى مدح قاتل علي ابن ابي طالب وله الابيات الشهيره يقول يا ضربه من تقي ما اراد بها الا ليبلغ منذ العرش رضوان اني لاذكره يوما فاحسبه من احسن الناس عند الله ميزانا فهو تزوجها ليهديها فاضلته ليه لان ما دام هذه مبتدعه فهذا الزواج ده غير مشروع فلما ارتكب ما حرمه الله ليصل الى ما وجبه الله خذل من هذا الباب إذن الإنسان عنده بعض يقين أنه سيصل إلى التمكين من وراء الصبر وأنه سيصل إلى التمكين من وراء هذه الطاعة ليس عنده يقين أن هذا سبيل التمكين وإن كان يسمع وربما يقول وربما يصنف الكتب في أن هذا هو الطريق فحينئذ يعرض عن هذا إذا دخله الريب وهذا لعله الذي حد بهم إلى هذا الطريق بس مقدمات فقط وان الثوره واقعه واقعه فاحنا ناخذ خيرها لكن احنا لو ان خزلنا يخرجون برجل علماني اخر يبقى مبارك علماني واحد علماني ثاني واحنا كده سايبين الدنيا يبقى نشارك مع المشاركين ونخرج مع الخارجين ونستغل الثوره وخروجها ولا مانع انه ياتي ببعض النقول حتى يخرج الناس فاذا وصلنا واستتب لنا الامر جاءت الشريعه حينئذ نرجع إلى القول بالتحريم ونحو هذا فالذي ليس عنده يقين إلى أن موعود الله عز وجل لا يصل من هذا الطريق وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة من الممكن أن يفتن ويدور حول الباب الواسع باب المصالح والمفاسق فيضل ويضل فأكبر ما يحصره المرء هذا الصطر الذي ذكره شيخ الإسلام بن تيمية ان يصل المرء الى اليقين حتى لا يبتلى فيفتن واما كيف يحصل اليقين فبثلاثه اشياء احدها تدبر القران وليس مجرد القراءه وليس مجرد الانشغال باحكام التلاوه التي تصرف المرء عن تدبر كلام الله عز وجل حتى يتصور بعض الناس كان الله انزل القران لترقيق اللام وتفخيمها وترقيق الراء وتفخيمها والقلقلات ونحو هذا كانه انزل كتابه لهذا انما انزل كتابه ليتدبر ويعمل بما فيه فاذا انشغل الانسان بشيء اخر صرف عن تدبر كلام الله عز وجل فالثاني تدبر الايات التي يحدثها الله في الانفس والافاق التي تبين انه حق زي ما مساله الخروج الان مثلا اذا تدبر كلام الله وكلام رسوله في النهي عن الخروج عن ائمه الجور ثم راى الواقع الذي يشهد لهذا ازداد يقينه فالانسان ليصل الى اليقين في قوله تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا عليه ان يتدبر كلام الله عز وجل وما قصه في القران وعليه ان يتدبر الواقع فاذا نظر الى الواقع واخذ منه بقدر استطاع ان يصل الى هذا اليقين كما يقوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالمرء لا يعذب الا بذنوبه والعذاب اما ان يكون سماويا كان يبتلى بمرض مثلا او بخساره او بفقد احد اولاده ونحو هذا او ان يكون العذاب على ايد الناس كان يسجن او يضرب او يشتم او يؤذى باي انواع الاذى كما قال تبارك وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم فهذا عذاب من الله ولكن وصل على يديك قد هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا يبقى من الذي اصاب الله عز وجل فاذا علم المرء هذا وتدبر ما قص في القران مما جرى للامم السابقه بسبب معصيتها ومن كلام بعض السلف كالفضيل وغير ان لا اعص الله فاعرف هذا في خلق دابتي وجاريتي وبدا يلاحظ هذا يعني مثلا يحصل في البيت مشكله بين الرجل والمراه فاذا خرج من البيت راجع هذه المعاني وبدا استغفر تكون المراه تجمع حاجاتها مثلا يطلق نحو هذا يبتدي يستغفر الوقت كله فاذا رجع وجد المشكله هدات وتغيرت الامور صار هذا مما يقوى به يقينه فهذا يزيده يقينا في كلام الله ورسوله وفي المنقول عن السلف كل مشكله وبلاء ياتيه يستعمل مع الاستغفار فاذا وجد الفرج ازداد يقينه انه لا يعذب الا بمعاصيه الا بذنوبه فإذا تدبر المرء ما يجري في دنيا الناس علم علما اليقين مصداقا قول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره اي في الدنيا ومن يعمل مثقال ذره شرا يره وقد ذكرنا قبل ذلك ما وقع في الاحداث المشاكل في مصر لما وقع الاحداث اتفق الناس جميعا الجماعات الاسلاميه الاخوان المسلمون والسلفية والجاة كله تفقوا على القول بأن الخروج فيه خلاف وأن الخروج جائز وليس بدعة ولا ضلالة ولا صاحبه ينسب إلى مذهب الخوارج مثلا وإلى جواز الأحزاب والانتخابات وهذه الأمور المحرمة سلفا عندهم وعند غيرهم واتفقوا أيضا على أن المتكلم في هذا والمحذر انه لم يسلق سبيل الادب وانه لا يجوز النصح علناونذا لا يجوز محرم ما ينفعش تتكلم على منبر ولا في فضائيات فضلا عن يصنف كتاب يبقى لازم تتصل بالشيخ بالتليفون وكلام سرا ولازم يبقى في رفقه فضيله الشيخ ويا مولانا وهذه العبارات والا تبقى مدخل اتفقوا على اطلاق كلمه المداخله مع تمام علمهم ان كثيرا ممن تكلم في الاحداث ربما لا يعرف صورة الشيخ ربيع ولم يره يوما وربما لم يسمع ولم يقرأ له يوما وبعض الناس لم يذكر اسمه قط في الاحداث فاتفقوا على هذه الكلمه وعلى انهم سبابه وشتامه وهذا كله خلاف لقاعده العدل التي امر الله عز وجل بها الناس فما الذي جرى جعل الله بأسهم بينهم لانهم ما قالوا هذا على سبيل الانصاف وهم يعلمون ان النصوص الشرعيه خلاف هذا فبتلو بالتفرق اجتمعوا على باطل ففرقوا اتفقوا على ان النص حلا يكون الا في العنن ليظهروا اهل السنه بمظهر المخالف فبداوا يصبون بعضهم بعضا على شاشات الفضائيات ونسوا ما ذكروه بالامس رموهم بالعماله فرموا بالعماله ووقع بينهم من الخصومه ما الله به عليم حتى قال ياسر برهامي في الاسبوع الماضي ان محمد مرسي ليس والي شرعيه لان الوالي الشرعي ياتي عن طريق اهل الحل والعقد مش الانتخابات واخد بالك ففعجب اللي سلمى يرى هذا ماذا يستفيد منه قانون العدل يا اخواننا الانسان اذا كان له رجل يبغضك ليتق الله عز وجل فيه فلو دفعته الخصومه ان يتكلم فيه ليسقطه لا يمر عليه وقت الا وقد رفعه الله عز وجل فاذا تامل هذا رجع وخاف وعلم انه سيجازى بما في قلبه وبما يعمل به ونحن نحتاج الى الدندنه حول هذه المعاني العدل مع الناس لا سيما مع من تبغي فهذه حقيقه الاسلام فكم من رجل تكلم في اخر اراد اسقاطه بقلبه فرفع الله عز وجل المخالف واظهر ما عنده من الحق والصواب فاذا راى المرء هذا من نفسه او من غيره ازداد يقينا في قوله تعالى خيرا يرى وفي قوله تعالى شرا يرى زي كلام السلف اذا تصدر الحدث فاته خير كثير ياتي طالب العلم يريد ان يكون شيخا عاوز لقبها و وال... فيتصدر فتفاجئ انه اراد ان يعز نفسه فاذلها وياتي الناس عليه يلومونه وينكشف امره ما الذي يستفيده انه اذا خالف لا يمكن ان يصل احد الى ما يريد بمعصيه الله عز وجل فمن اراد شيئا فعليه ان يتقي الله عز وجل فليس ان اذا راجع هذا في نفسه ومع الناس وصل الى خشيه الله من الذي ياتي بالخوف انه يلاحظ هذا لكن الذي يمضي قدما اغفل قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا قل لما يتنبه يبقى اي مشكلات في البيت وخارج البيت يرجعها الى سبب اخرى فلا ياخذ الدرس منها ولا العبره لكن اذا بدا يراجع ما يجري على نفسه وينظر كم من مره تكلم في بعض الناس متبع للهواه كيف قال الامر وكم من مره وقف واتقى الله كيف قال الامر مثلا واضرب لك مثلا مثلا هب انك تبغض رجلا مثلا زي الاخ مثلا عبد الصبور انا احبه كيف الله يا عبد الصبور يعني بس اديك المثال انت الاخ مليان علم تعرف الاخوه اللي هم سته من الناس دول مثلا فالبغض اذا سمعت عنه خبرا انه افتى فتوى والفتوى دي خلاف مره اهل السنه والجمعه مثلا او فعل فعل محرم فما الذي يدعوك اليه البغض انه يعمل ايه انه ينشر هذا طبعا عشان يسقط الاخ فاذا فعل هذا وتعجل ممكن انه بدا يتكلم ويجيب الاخ هو فعل كذا وكذا وعاوز يسقطه اذا بالاخ ياتوا يعتذر وان انا لم اقل هذا قط واتول الاخ اللي ذكر فياتي تاتي التسجيلات وتاتي الاوراق فاذا بالاخ لم يقل هذا فما الذي حصل يرتفع قدره ولا يصل الى مراده فحينئذ يتعلم انه لو اتقى الله عز وجل ولم يعامل الرجل بما في قلبه وتمنى ان يستر عليه واتقى الله عز وجل فيه وسال عن المساله وتحقق واذا كان له عذر عذره واذا كان يستحق الستر ستره يرى ما قال هذا وما قال هذا فيرى ما قال الانسياق وراء الهوى لم يجني عليه خيرا اخذ من هذا درسا ولو جرى هذا عليه مره اخرى ومعه او مع اخر كل هذه الايات المشهوده في الكون اذا اجتمعت مع تدبر الايات القرانيه مع العمل بالعلم كما سيذكر شيخ الاسلام وصل المرء الى اليقين فحينئذ خاف جدا على نفسه ومن نفسه وبدا يشعر حقيقه بالمعاني التي ذكرها البخاري في الصحيح عن ابن ابي مليكه ادركت 30 من اصحاب النبي كلهم يخافوا النفاق على نفسه وامتثل قول ابن مسعود رضي الله عنه ان المؤمن يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخاف ان يقع عليه فبهذا يحصل اليقين وقال شيخ الاسلام ابن تيميه اذا من تامل ما يجري في نفسه خاصه وفي الناس عامه وجد كل خير في توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له وجد كل شر في الشرك بالله عز وجل وفي معصيته تبارك وتعالى يقول والثالث العمل بموجب العلم فان الرجل اذا لم يعمل بالعلم عوقب حتى ربما ذهب ايمان القلب كما قال الله عز وجل فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم فاذا ترك المرء عمل الجوارح ربما عاد الى التصديق هذا الترك فابطله ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره نقلب ماذا الفؤاد فالتصديق لابد ان يتبعه عمل القلب ثم ادراء عمل الجوارح فاذا لم يعمل بجوارحه عاد هذا الترك الى اصل التصديق فربما ابطله قال تعالى سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكفي ربك انه على كل شيء شهيد والضمير عائد على القران اي الضمير في قوله حتى يتبين لهم انه الهادي راجعه عائده على من الى القران كما قال تعالى قل ارائيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به به اي بمن بالقران من اضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق قرر الالي يبين ان مرجع الضمير الى القران واما قوله طائفه من المتفلسفه ومن تبعهم من المتكلمه والمتصوفه ان الضمير عائد الى الله وان المراد ذكر طريق من معرفته بالاستدلال بالعقل يبقى سنريهم اياتنا في الافاق حتى يتبين لهم ان الله حق يبقى فهموا ان احنا بنستدل على الله ايه بالعقل وبالايات الكونيه فتفسير الايه بذلك خطا من وجوه كثيره وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الامه وائمتها فبين سبحانه انه يري الايات المشهوده ليبين صدق الايات المسموعه كما قال الشيخ سامت مثلا ما خرجت خارجه من على الامام الا كان حاله بعد الخروج شر منه قبل الخروج الان الاسبوع الماضي كان في دوره لامه الازهر داخل الكنيسه اه دا دوره لامه الازهر داخل الكنيسه ودي منشوره في الجرائد بس عشان ايه الروح الوطنيه واخد بالك فلما انسان يرى مثل هذا يعرف إن لما يقرأت تاني مرة كلام شيخ سابه متنمية يبقى وصل به إلى اليقين يعرف إن كلام السلف ليس من السهل أن يتجاوزه المرء ويقفز عليه معتمدا على نفسه مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية يعني يكفي حجة الله من حجج الله القرآن فقط ولكن الله عز وجل من رحمته بالعباد يأتيهم بآيات أخرى كونية مع الآيات القرآنية لانه سبحانه لم يدل عباده بالقران بمجرد الخبر كما يظن طوائف من اهل الكلام يظنون ان دلاله القران انما هو بالطريق الخبري والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول والعلم بصدقه موقوف على اثبات الصانع والعلم بما يجب ويجوز ويمتنع عليه والعلم بجواز بعثه الرسل والعلم بالايات الداله على صدقهم ويسمون هذه الاصول العقليات لان السمع عندهم موقوف عليها يبقى اهل الكلام عندهم العقل مقدم ليه لان القران عشان تصدقه لازم تصدق فرعا عن تصديق الرسول الى اخر ما ذكره ولا يعرف اثبات الصانع عندهم الا بالعقل فصار العقل عندهم اهم شيء وهذا غلط عظيم وهم من اعظم ضلال طوائف من اهل الكلام والبدع فان الله سبحانه بين في كتابه كل ما يحتاج اليه في اصول الدين قرر فيه التوحيد والنبوه والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي الى تحقيقها نظر خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفه واتباعهم واحتج فيه بالامثال الصمديه التي هي المقاييس العقليه المفيده لليقين وقد ابسطنا الكلام في غير هذا الموضوع يعني يقول شيء السلام ابن تيمية قرآن فقط ليس فيه الأدلة على التوحيد والمعاد ولكن فيه ضرب الأمثال اللي هي المقاييس العقلية كقوله تبارك وتعالى مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء فهذا مثال فالله عز وجل تغلط يذكر حقيقة التوحيد وفضله ويتكلم عن الشرك وتغلط يضرب الأمثلة التي تبين حقيقة الشرك وفضله وتبين حقيقه التوحيد ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقون ذباب ولو اجتمعوا له فهذا مثال يضربه للناس ليبين لهم خطا التعلق بغير الله عز وجل وان الناس اجمعين بل عامه المخلوقات لا تنجع من دون الله عز وجل ولا تستحق ان تعبد وليس لها من الالوهيه شيء واما الايات المشهوده فانما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذب الرسل ومن عصاهم ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع وما علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة لهم وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن وهذا الكلام واضح يعني يقول الشيخ الإسلام بن تيمية في كتاب الله عز وجل من عقوبات المكذبين للرسل ومن نجاة أتباع الرسل كما هو في الواقع الذي نعيش فيه بما يشهد لصدق الآيات القرآنية ولهذا قال تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا إلى قولي فاعتبروا يا أولي الأبصار يعني إذا رأى ناس هذه الآية وكيف أن الله عز وجل أزل لهم ونصر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مع قله العدد وقله العتاد ومع ان الاحزاب احاطوا بالنبي عليه الصلاه والسلام من كل حدب وصوب مع كثره العدد وشده الخصومه ومع وجود الابطال الصناديد منهم وقد هزمه الله عز وجل بغير كسب يد من المسلمين را ما يدل على صدق النبي صلى الله عليه واله وسلم على صحه دينه فهذا بين الاعتبار في اصول الدين وان كان قد تناول الاعتباره في فروعه وكذلك قوله قد كان لكم ايه في فئتين التقت فئه تقاتل في سبيل الله اخرى كافره الى قول ان في ذلك لعبره لاولي الابصار واما العمل فان العمل بموجب العلم يثبته ويقرره ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه قال الله تعالى فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم وقال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره وهذا الكلام الحقيقه ده اصل للدين الاسلام ان العمل بموجب العلم يثبته اي علم سواء كان في ماكلك ومشربك ومطعمك ومنامك كل ما يعلمه المرء من الشر عليه ان يعمل به فان هذا يقويه ويثبته ويرزق الله به اليقين بخلاف العالم الفاجر الذي علم علم اللسان كما سيذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ولا ينتفع المرء الا اذا عمل بالعلم وهذا دليل على صحه نيته في طلبه اذا الانسان قرأ عن قيام الليل فلا يكن همه انه يحفظ الايات والاحاديث فالله عز وجل ونبيه لم يذكر هذا لمجرد العلم فقول النبي عليه الصلاه والسلام مثلا اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه فما مراد النبي ليس مراده ان نحفظ الحديث ولكن مراده ان يتصدق الناس فاذا حفظ المرء الحديث وعلم تخريجه وصار يلقنه للطلاب في الكتاتيب وفي المدارس وفي المساجد وفي المحاضرات لكنه لم يتصدق فهذا ما لا يستفاده حديث حديث الصخره ما مراد النبي بذكره ليس مجرد الإخبار ولكن مراده أن يتأسى الناس بمث هذا وأن يكون للرجل في حياته مواقف إلا من أقول موقف واحد فعل فيه من الإخلاص الشيء العظيم الذي يستطيع أن يتوسل به وأنا أذكر مرة مرة كان في مشكله لبعض الناس ايام الاحداث والخطف والدنيا لما تروح وتيجي يعني فلما ضاق الامر قلت للاهل ان ليس يعني امامنا الا القصه دي شوفوا اي حد من الاهل والناس يذكر عملا صالحا محض في الاخلاص يتوسل الى الله به الناس يعني طبعا ما اظن ما لم يحصل شيء وده بكل الاسئله لا يذكر واللي ما عندوش لا يذكر موقفه اصلا ودي طبعا مساله خطيره ان تنزل بالمرء البليه لا يجد عنده عملا يدخره لمثل هذا اليوم زي مثلا الاحاديث بتاع خروج المرء من ماله كله او من نصف ماله او حديث السحاب اذا الراجل كان يخرج ثلث ماله لله وثلث الاخر له والاخر لحقله لماذا قصه النبي علينا فاذا ظل التجار لا يفعلون هذا يبقى كنه لم يستخدم مثل هذا الحديث وانا اعرف بعض الناس المعينين الذين فعلوا هذا فزادت اموالهم انا اعرفهم شخصيا بعض الناس اذا ذكرت لهم هذا الحديث فاخذوا به بداوا يقسمون المال ثلاثه افلاس تضاعف المال فحينئذ يبقى ما نقص مال عبد من صدقه صار بالنسبه له هو كاليقين لكن التاجر الكبير اللي ثلث المال مليون ونص مليون ليس عنده يقين انه اذا اخرج هذا المليون ان الله سيعوضه في العام القادم وان قال بلسانه انا عارف ومصدق ما عنده يقين انما يقين ياتي بالعمل ولا اقول ولا يقال ولا يقول اهل العلم جرب ولكن المرء اذا اراد ان يتاسى بما جاء في الشرع ففعل هذا ففوجئ ان الله اكرمه فزاد ماله حينئذ وصل الى اليقين لا يتراجع مره اخرى مثلا فالاشاده يا الاخوه يكثر جدا على طلاب العلم وعلى غيرهم عدم العمل حتى في خصومات الاخوه لان العمل اذا قلنا العمل بما وصل اليك من العلم ليس المراد بالعمل عمل الجوارح دون اعمال القلوب ولذلك تكثر الخصومات بين الاخوه لماذا لان الناس يحبون ويبغضون لا لله عز وجل ولكن لحفظ انفسهم فيجعل الولاء والبراء في الشيخ بتاع اللي يعظمه او في البلد بتاعته او العائله او لنفسه وبنفسه بحيث كم من مشكلات وقعت بين الاخوه لمجرد ان شاح بعض الاخوه لاخيه فضلا عن كلمه فليس هذا من العمل بالعلم ولفين الايات والاحاديث اللي فيها الصبر والرضا والتسامح والمؤمنون اخوه والقيام بالقسط والعدل فإذا عمل المرء بما وصل اليه ورثه الله عز وجل علم ما لم يعمل ووصل الى اليقين الذي يتكلم عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه فلا تكسل في اي عمل اي عمل مهما كان الامر يسيرا فالعمل بالعلم من توقير الله عز وجل ومن تعظيمه ودليل على صحه قصدك لوجه الله عز وجل وقال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت مهما كان الموعوظ به ولو أنهم فعلوا ما ما دي ملهاش حد ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به فتخيل أن جل مشاكلنا في المجتمع مثلا فيما تعلق بالأسرة في مشكلتين قلة المهر ومسألة تعدد الزوجات جايين منين ما عندنا الشاقين ليس عند الاباء ولا الامهات ولا البنات يقين ان الرجل اذا زوج ابنته بمهر يسير ان زوجها سيصونها وانها تكمل بل عنده يقين انه سيلعب بها وسيطلقها اليقين ده كيف لم ياته لانه ما عندنا تدبر لايات الله عز وجل ولا لكلام النبي ولا راينا هذا في الايات المشهوده في الكون مجتمع كله مهور غاليه فليس عندنا نماذج يلتفتوا اليها وكذلك تعدد الزجات المراه ما عندها يقين انها لو سلمت ان الله عز وجل سيرزقها راحه القلب حاسه كده انها تفضل في غيره تاكلها الى الموت ولا ليس عندها يقين ان الله سيرزقها برض اليقين تظل في اعتراضات واعتراضات واعتراضات ربما حتى الموت وهي التي لا تسلم لامر الله عز وجل فلا ترزق هذا اليقين فاذا المجتمع مضى على هذا السنن وكثرت الزيجات ورانا الناس فيها الخير بدا الناس يحصل عندهم يقين ان تعدد الزوجات ليس سببا في المشكلات وليس فيه شر بخلاف الرجل والمراه اذا وقع في قلب احدهما شك وخايف وعنده توجس في مساله التعدد دي فربما يفتن تبقى المراه متزوجه مثلا تتزوج لها اخ الرجل المتزوج تحصل مشكلات ما لها حل ويهينها الرجل ويطلقها ونحو هذا ويظلمها ظلما بينا فحين يجد ترى هذه الايه المشهوده مع وجود الشك في الاصل فيحصل عندها يقين ان هذا لا يجوز حتى تصير داعيه الى عدم هذا النوع من الشر وتصد عن سبيل الله عز وجل بخلاف ما لو نجحت زيجه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه اطمئن الناس الى هذا النوع من الشر فحينا اذا يباغي المر ان يعلم ان الايات المشهوده كما لا تقول يقين قد تكون فتنه لبعض الناس ليس انه يبقى عنده اطمئنان وقد يبتلي المرء والله عز وجل العبد بما في قلبه كما ان الرجل الذي في قلبه كبر على بعض الناس قد يبتلى ان يرزق الله عز وجل هذا المتكبر عليه بعض الفضل وده في قصه ادم عليه الصلاه والسلام قالت الملائكه اتجعل فيها ما يفسد فيها ويصفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال ابن القيم فبتلاهم الله بالسجود له طب كده كان الجواب فيه نوع تفضيل فبتلاهم الله بالسجود له وكذا ابليس لما رأى لنفسه فضلا على آدم ابتلي بالسجود له لكنه ابتلي ففتن والملائكة وفقهم الله عز وجل للسجود لآدم عليه السلام فممكن إنسان يبتلى بالآية في المشهود فيقع في مسألة واحد يزوج ابنته بمهر يسير فيهينها الرجل ويطلقها ولا يعطيها شيئا فتكون هذه الآية فتنة لبعض الناس فحينئذ يزداد ريبه وشك قلبه فيصير محاربا لدين الله عز وجل فاذا استمر الناس في العمل وثبتوا وهذه الايات لم تجعلهم يقعون في الشك وصار عندهم اصرار على بيان الدين للناس وعلى ان الخطا ليس في الاسلام ولكن في حامليه رزق الله المجتمعات السكينه واليقين في شرع النبي صلى الله عليه واله وسلم وكثر الخير في المجتمع حتى وجد الثمره التي وجدها اسلافنا وقد ذكرت ان البخاري ذكر في صحيح معلقا ان الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب بنى بابنته عم في ليله وهذا اقصى ما يصل من تسليم القلوب للتعدد ان يدخل بامرأتين في ليله وليس نتزوج امرأتين ابنته عم وانتعرف هذا كأنه لا مثيل له في دنيا الناس فحينئذ بل جمع جعفر بين امرأة علي وابنة علي يعني هو رجل كبير تزوج امرأة كبيرة وهو وجه فتاة صغيرة ما فيه بقى في المجتمع انه بقى زير نساء وانه زيغة ويبص للبنات الصغيرين لماذا سلم المجتمع لأن عندهم يقين وعندهم آيات مشهودة وعملوا بما يقول ورث من النبي عليه الصلاة والسلام نحن ليس عندنا رغبة في العمل بما جاء من النبي لا سيما إذا تعارض مع الواقع إذا وجد الإخوة صعوبة في يسر المهر سرعان ما يعدون ينتكسون إلى المهر الكبير لأنه يتزوج فتكون النتيجة أن ظل لا نجني ثمرة هذا الإسلام ولا يسعر الأباء باليقين أنه لا يحفظ بناتهم إلا الشر وإذا الشرع جعل أي شيء مهرا للبنت كان هذا من الخير وأن المرء إذا تمسك بشرع النبي عليه الصلاة والسلام لا يجد إذن الخير فصار عند الآباء والأمهات بل ربما عند بعض البنات إن ومن يتقل لها يجعل لهم أخرجا ما عند الله لا ينال إلا بطاعته الخير في الشرع والخير في الإسلام كل هذه معاني لم تصل عندهم إلى اليقين كلمات فقط يقول الخطباء على المنابر ونقرأها في الكتب اما ان يصل عند البنت يقين انها لو تزوجت بجنيح واحد ابا تكون اسعد او تنض على خير او ان يوفقها الله عز وجل هذا يكاد ان يكون ضربا من الخيال لماذا بترق العمل بهذا بدت المجتمعات عامتها تترك العمل بهذا النوع من سنن النبي عليه الصلاه والسلام حتى صارت قله المهور كانها نسيا منسيا في المجتمع فالعمل بالشر يبقي سنن النبي ظاهره فاذا ظهرت وراها الناس امنوا بها وسلموا فزاد يقين الناس بما جاء عن النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول واما العلم فيراد به في الاصل نوعان احدهما العلم به نفسه اي العلم بالمسائل العلميه او العلم بالله عز وجل وبما هو متصف به من نعوت الجلال والاكرام وما دلت عليه اسماء الحسنى وهذا العلم اذا رسخ في القلب اوجب خشيه الله لا محاله طبعا اذا علم العبد ان الله سبيح بصير رقيب على جوارحه وصل الى مرتبه الاحسان فانه لابد ان يعلم ان الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القران والعيان شايف العيان دي انك تتدبر في الكون فترى اثر المعصيه كما في الحديث من ادعى دعوه كاذبه ليتكثر بها من قله لم يزده الله الا قله ان كما قالت المراه للنبي عليه الصلاه والسلام لي ضر فهل علي من جناح ان اتشبع من زوجي بما لم يعطني فقال المتشبع بما لم يعطى كالابس الثوب يزور فلسان اذا را في العيان ولاحظ هذا في نفسه عاقبه الطاعه والمعصيه ازداد خشيه لله عز وجل وهذا معنى قوله ابي حيان التيني احد اتباع التابعين العلماء ثلاثه عالم بالله ليس عالما بامر الله يعني عالم بما لله من الاسماء والصفات لكن ضعيف مثلا في مساله الفقه وغيره وعالم بامر الله ليس عالما بالله موجود لو علم اللسان حفظ احاديثه واياته عارف فقه ودارس لكن ما عنده خشيه لله ولا مراقبه ولا يتعرف على اسماءه وصفاته فيقع في الرياء والشرك والعجب ومعصيه الله بالزنا ومقدمات الزنا واللواط والسحاق وكل هذه المعاصي وعالم بالله وبامر الله فالعالم بالله الذي يخشى الله والعالم بامر الله الذي يعرف الحلال والحرام وقال رجلا للشعب ايها العالم فقال انما العالم من يخشى الله وقال عبد الله بن مسعود كفى بخشيه الله علما وكفى بالاغترار بالله جهلا والنوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالاحكام الشرعيه كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تلخص في شيء فبلغه ان اقواما تنزهوا عنه فقال ما بال اقوام يتنزهون عن اشياء ترخص فيها والله اني لاعلمكم بالله بالله يعني ايه اي باحكام الله عز وجل واخشاكم له وفي روايه والله اني لا اخشاكم لله واعلمكم بحدوده فجعل العلم به هو العلم بحدوده وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفه امير المؤمنين علي ابن ابي طالب ان رضي الله عنه حيث قال ان كان الله في صدري لعظيمه وان كنت بذات الله لعليمه الذات لا يأي بأحكامه أراد بذلك أحكام الله فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في الصلاح المتأخرين بل يراد به ما يضاف إلى الله كما قال خبيب رضي الله عنه وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع ومنه الحديث لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلها في ذات الله ومنه قوله تعالى فاتقوا الله أصلحوا الذات بينكم وهو عليم بذات الصدور ونحو ذلك فإن ذات تأنيف ذو وهو استعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس فإذا كان الموصف مذكرا قيل ذو كذا وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا كما يقال ذات سوار فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فإن قيل أصيب فلان في ذات الله فالمعنى في جهته ووجهته اي فيما امر به واحبه ولاجله ثم ان الصفات لما كانت مضافه الى النفس فيقالوا في النفس ايضا انها ذات علم وقدره وكلام ونحو ذلك حذفوا الاضافه وعرفوها فقالوا الذات الموصوفه اي النفس الموصوفه فاذا قال هؤلاء المؤكدون الذات فانما يعنون به النفس الحقيقيه النفس الحقيقيه التي لها وصف ولها صفات كلمه ذات كلمه مولده كلمه مولده ليست عربيه اصيله بالمعنى الذي يستعمله اهل الكلام ومعنى كلمه ذات في اللغه اي صاحبه يقال ذات كذا اي صاحبه كذا وهي تضاف الى الاجناس فيقال ذو علم يعني يعني صاحب علم ذات علم اي صاحبه علم وطبعا اللي صاحب علم هو الانسان نفسه هو النفس وهو عين الشيء فصار يقال عن فلان ذات علم ذو علم مثلا يقال نفس ذات علم فالمتكلمون للتكرار حذفوا كلمه النفس وعرفوا الذات بالالف واللام فاذا اطلقوا كلمه الذات يريدون بها ماذا يريدون بها النفس والله عز وجل لم يستعمل هذا انما استعمل لفظ النفس كما قال يحذركم الله نفسه فهم اول من وجد كلمه النفس إذا الله عليم يقال نفس ذات علم فحذف كلمه نفس كما قال الشيخ السببي بن تيميه وعرفه الذات فثاره يقون الذات ويردون بها ايه ويردون بها النفس قال والوصف والصفه والوصف ثاره يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف كقول الصحابه في قل هو الله احد احبه لانها صفه الرحمن وتاره يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدره والجهميه والمعتزله وغيرهم تنكر هذه وتقول انما الصفات مجرد العباره التي يعبر بها عن الموصوف والكلابيه ومن اتبعهم من الصفاتيه قد يفرقون بين الصفه والوصف فيجعلون الوصف هو القول والصفه المعنى القائم بالموصوف الكلام ده ما معناه احنا اذا قلنا مثلا الله بكل شيء عليم فنسمي الكلام ده ايه يسميه صفه كل ما يذكر بالموصوف نسميه ايه نسميه صفه اقرا الصحابي قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فسمى النبي هذا كله ايه صفه لكن الكلام له معنى اذا قيل ان الله بكل شيء عليم فعندنا كلام اللي هي العباره وعندنا معنى معنى ان الله بكل شيء عليم يعني ان الله يعلم ما في السماء وما في الارض وما في الصدور ويعلم الغيب والشهاده كما لو قيل ان الله سميع بصير فهذا كلام يسمى صفه مجرد الكلام والكلام له معنى ان الله سميع بصير اي الله يسمع ويبصر واضح المعتزله يقولون الصفه الكلام دون المعنى يعني الصفه كلمه عليم لكن هل عليم تدل على معنى العلم يقول لك لا الصفه هي مجرد ايه مجرد الكلام فقط فيقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع بصير بلا وصف بخلاف كلام اهل السنه وكذا الكلابيه وغيرهم تغره يسمون الصفه الكلام والوصف المعاني فالصفه عنده ما يوصف الله عز وجل به بغير ان يدل على معنى معين واما المعاني نفسها فيسمونها الوصف واما اهل السنه والجماعه فالصفه والوصف كلمات تارة يراد بها هذا وتارة يراد بها هذا فعند اهل السنه والجماعه كل ما وصف الله عز وجل به من الكلام الذي يدل على المعاني يسمونه وتاره تنصيفه وتاره وصفا بخلاف اهل البدع فاهل المعتزله عندهم الله مو صفه انه بكل شيء عليم وسميع بصير لكن هذا الوصف او هذه الصفه لا تدل على معنى كما تقول لرجل عادل لا يدل على انه يعدل مثلا ا يسمى ذكي ولا يدل على انه ذكي وتسمى المراه حسناء ولا يدل على انها جميله فعندهم الصفه مجرد لفظ بلا معنى يدل عليه واضح ولا المعنى بعيد شويه اي كلام يوصف به الانسان فضلا عن ان يوصف به الملائكه فضلا ان يوصف به الله عز وجل كل كلام يقال عن الله عز وجل اسمه ايه فاذا قلنا الله عز وجل محيط بالكافرين بكل شيء عليم الله لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا احد ده كل اسمه ايه اسمه صفه لكن هذا فيه كلام يعني عباره الله بكل شيء عليم وهذه العباره اما ان تدل على معنى او لا تدل على ايه على معنى اهل السنه عندهم الصفه والوصف الكلام الذي دل على معنى فاذا قالوا الله بكل شيء عليم يعنون ثبوت اللفظ وثبوت المعنى لذو الله المعتزله صفات الله عندهم المعاني ام الالفاظ الالفاظ فقط فعند المعتزله الله سميع وبصير وعالم وعليم لكن ايه من غير معاني يبقى عليم فقط اما المعنى لا يسمونه وصفا بل ينفونه واضح اما جماهير الناس فيعلمون ان كل واحد من لفظ الصفه والوصف مصدر في الاصل كالوعد والعده والوزن والزنه وانه يراد به تارة هذا وتارة هذا ولما كان اولئك الجهميه ينفون ان يكون لله وصف قائم به علم او قدره او اراده او كلام وقد اثبتها المسلمون صاروا يقولون هؤلاء اثبتوا صفات زائده على الذات يبقى احنا اهل البدع عندهم الذات اللي هي النفس واضح عندهم الله سميع عليم وسميع بصير ألفاظ ذات معاني ولا ألفاظ بلا معاني لفظ فقط أهل السنة لما أثبتوا لألفاظ المعاني هم قدنا أهل السنة أثبتوا شيئا زائدا على الذات واضح فعند أهل البدع أن ذات الله عز وجل ذات مجردة بلا صفات لأنه هو الوصف بتاع الله سبحانه وتعالى عنده مجرد كلام سميع بلا سمع بصير بلا بصر يبقى ذات الله عنده عبار عن إيه ذات بلا وصف بلا صفات اهل السنه لما اثبتوا الصفات لا تلاقي انه يسمع ويبصر فقالوا انتم اثبتم صفات زائده على الذات واضح واذا كان هذا صوابا اللي خطا خطا لان احنا ليس عندنا في الواقع ذات منفكه عن الصفات في ذات مجرده اصلا منفكه عن الصفات وقد صارت طائفه من مناظريهم الصفاتيه يوافقونهم على هذا الاطلاق ويقولون الصفات زائدة على الذات التي وصفوا لها صفات ووصف فيشعرون الناس ان هناك ذاتا متميزه عن الصفات وان لا صفات متميزه عن الذات ويشنع نفات الصفات بشناعات ليس هذا موضعها وقد بينا فساد في غير هذا الموضع يعني كانهم يشنعون على اهل السنه ان بوجود شيء زائد على الذات واضح وساطع من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ما يبين هذا اهل السنه عندهم ماذا يعني على سبيل المثال اذا قلنا ان ذكر النبي عليه الصلاه والسلام أن موسى ادم ماشي ادم ادم يعني ايه يعني ادم اسمر فهل كان عندنا ذات مجرده وعندنا لون مجرد في في هذا في الواقع يعني مثلا رجل ذكي كان عندنا ذات مجرده وذكاء مجرد ففي الواقع ليست هناك ذات مجرده فيذا قيل الله يبقى الذات الموصوفه بالصفات واضح اهل البدع عندهم ذات الله ذات مجرده عن الصفات فحينئذ يشنعون على يشنعون ازاي بماسات يقولوا انت بتثبت الصفات صفات الا هي الله او غير الله ودي صرت هي الله ولا غير الله الجواب ان هذا السؤال خطا ام صواب خطا لان الله ذات بالصفات انما يقال الصفات هي بالذات ام غير الذات لو تصورنا ان في ذات مجرده وصفات مجرده يبقى الصفات غير الذات لكن الله اسم للذات والوصف معا زيك انت مثلا احمد اسم للذات فقط ولا للصفات فقط امل للذات المتصفه بالصفات ما احنا ما عندناش ذات اصلا مجرده عن الصفات فيجي قال احمد احمد هو الطويل والقصير او القصير الذكي او الغبي المطيع ام العاصي فهي ذات لا تنفك عنها الصفات فذات الله عز وجل لا يمكن ان توجد او وجدت بلا صفات اصلا حتى يقال هل الصفات غير الله او هي الله فالله اسم للذات والصفه مع واضح انما نحن عايزين نستعمل لفظ الغير نستعمله مع كلمه ايه مع كلمه الذات وليس مع كلمه الله يقول والتحقيق ان الذات الموصوفه لا تنفك عن الصفات اصلا ولا يمكن وجود ذات خاليه عن الصفات فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياه ولا علم ولا قدره كدعوى قدره وعلم وحياه لا يكون الموصوف بها حيا عليما قديرا بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم او محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل يعني كما انه ليس هناك صفه وحدها كده من غير ذات فليس هناك ذات من غير ايه من غير صفه ودعوا اهل البدع ان هناك ذات ليس فيها صفه وصفات ليست موجوده قائمه بذات هذا الكلام كله ضربه ايه ضربه من الخيال اما في الواقع فليس هناك ذات بلا صفات ولا صفات غير قائمه بذات واضح يا اخواننا ولكن الجهميه والمعتزله وغيرهم لما اثبتوا ذاتا مجرده عن الصفات اثبتوها فين طيب اثبتوها في عقولهم اما الواقع ما فيش ذات بلا صفات هو تخيل كده ان ربنا سميع بلا سمع بصير بلا بصر انه ذات مجرده ليس له وجه ولا يد ولا ساق ولا يستوي ولا يجي ولا يضحك ولا يعجب ولا يغضب وليس له سمع ولا بصر ولا علم فتصور وجود ذات مجرده عن الصفات اما في حقيقه الامر فلاث هناك ذات بلا صفات ولا صفات بلا ذات صار مناظرهم يقول انا اثبت الصفات زائده على ما اثبتموه من الذات اي لا اقتصر على مجرد اثبات الذات بلا صفات ولم يعني بذلك انه في الخارج ذات ثابته بنفسها ولا مع ذلك صفات هي زائده على هذه الذات متميزه عن الذات يعني مثلا ممكن يوجد انسان ذات كده ما فيهاش حياه ولا سمع ولا بصر ولا مش ممكن وجود مثل هذا لازم اي ذات موجوده لا بد ان انا معها الصفات الخاصه بها فتتصور وجود ذات عاريه عن الصفات هذا كتصور وجود علم قائم بنفسه ممكن يبقى علم قائم بنفسه ولا سمع كده وحده ماشي في الهواء لازم العلم على ذات والسمع على ذات فكما لا توجد صفات قائمه بنفسها يعني علم كده مجرد نراه سمع كده نراه قدره نراها فكذلك لا توجد ذات بلا صفات واضح انما ده من تخيلات اهل البدع ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات كما يقول المعتزله والكراميه ثم المعتزله تنفيها والكراميه تثبته ومنهم من يقول الصفه لا هي الموصوف ولا هي غيره كما يقول طوائف من الصفاتيه كابن الحسن الاشاعري وغيره ومنهم من يقول كما قالت الائمه لا نقول الصفه هي الموصوف يعني ما نقولش العلم هو الله هذا الله والعلم ولا نقول هي غيره ولا نقول يعني لا نقول العلم هو الله ولا نقول غير الله لان نقول لا هي هو ولا هي غيره فان لفظ الغير فيه اجمال قد يراد به المباين للشيء او ما قارب احدهما الاخر وما قاربه بوجود او زمان او مكان ويراد بالغيران ما جاز العلم باحدهما مع عدم العلم بالاخر وعلى الاولي فليست الصفه غير الموصوف ولا بعض الجمله غيرها وعلى الثاني فالصفه غير الموصوف وبعض الجمله غيرها فامتنع اشرح فامتنع السلف والائمه من اطلاق لفظ الغير على الصفه نافيا او اثباتا لما في ذلك من الاجمال والتلبيس حيث صار الجهمي يقول القران هو الله او غير الله فتاره يعارضونه بعلم فيقولون علم الله هو الله او غيره ان كان ممن يثبت العلم او لا يمكنه نفيه وتاره يحلون الشبهه ويثبتون خطا الاطلاقين النفي والاثبات لما فيه من التلبيس بل يستفسر السائل فيقال له ان اردت بالغير ما يبين الموصوف يبين يعني يفارقه يعني لو قلنا العلم مثلا هو الله ولا غيره ان قصدت بالغير الذي تفارق الذات يبقى هو الله ولا غيره ما لازم نفهم ماذا تقصد بكلمه الغير انه غير الله المباين الذي ينفصل فاذا قيل ينفصل الصفات هل تنفصل عن الله توجد بعيد عن الله عز وجل ليست منفصله ولا مبينه للذات فحينئذ يقال هي غير بهذا المعنى ان اردت الغير ما يبين الموصوف فالصفه لا تبينه فليست غيره وان اردت الغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الاجمال وان لم يكن هو يعني العلم والسمع والبصر العلم هو السمع طب السمع هو البصر فاذا قلنا العلم هل هو الله ولا غيره انقصدت بالغير المباين عن الله هل العلم يباين الله عز وجل يبا مش غيره انقصدت انه غير الذات المتصف بالصفات وما يمكن فهم ان العلم غير السمع والبصر غير القدر والقدر غير الارادة يبا هو غير بهذا الاعتبار مرة تانية الله عز وجل ذات متصف بالصفات اذا قيل الصفة هي غير الله ام هي الله الكلام ده صح ولا خطا اطلاقين خطا انما ايه الصح ان يقال الصفه هي الذات ولا غير الذات الصفه هي الذات ام غير الذات لا نسال نقول ماذا تريد بلفظ الغير ان اردت بالغير ما يبين الذات وينفصل عنها فليست الصفه غيرا بهذا الاعتبار لان صفات الله لا تنفصل عن وان اردت ما يمكن العلم ببعضه دون الاخر يعني ممكن نعرف القدره ومنعرفش الاراده ونعرف الاراده ومنعرفش الاستواء ما هو ونعرف السمع ومنعرفش الضحك كيف هو ونعرف العجب ومنعرفش الغضب ما يمكن العلم ببعضيه حتى ولو على سبيل الاجمال فالصفات تعتبر غير بهذا الاعتبار واضح يا اخواننا اذا الكلام اكتفي بهذا التعليق اليسير اظن ان الوقت يعني اضيق من الكتابه والانقراء وصل الاخ اصلا اصلا بينصرفوا اصلا يعني انا بنصرف الاخ بنصرفه وما عندهمش اي انضباط في المساله دي نسال الله السلام اخيا قول ما هو عمل القلب عمل القلب اللي هو اعمال القلب اللي هو الحب والخشه والرجاء والتوكل نحوهذا ذكرتم ان الله نسب عمل الناس الى غيره وفي الحديث انما اطعم الله وسقا ما هو ده اللي احنا ذكرناه يعني الانسان لما بياكل ربنا نسب الاطعام الى من السراء لنفسي لرفع العقوبه ادي معنى اطعمه الله يعني يعني لا يؤاخه الله عز وجل فالاخوه طبعا يقراوا هذا الكلام لان الرساله طويله وبعيده فيها بعض الموضوعات بعيده عن العلم لكنها مفيده ونافعه ان شاء الله سبحانه وتعالى فالرجاء من الاخوه للقراءه والكتابه ولو كل يومين مره عارف ان الرساله دي طويله شويه ولو يعني كتبها ثلاث مرات في خلال اسبوع ولكن الرجاء من الاخوه الاعتناء بالمساله دي سلف القراءه والتدبر والكتابه ويوما ما ستعلم انك خسرت كثيرا بهذا التفريط انما يتفاوت الناس بما يبقى في صدورهم من العلم مش في الكتب الكتب مليئه الدنيا انما يتميز الناس بما موجود في العقل وفي الصدر فاللسان اللي لا يجود العلم يضعم ذهنه فهنا اذا يخسر خسارا عظيما في مسألة تكلمت الدرس الماضي في مسألة الصيام الاثنين والخميس وان الانسان دفعا للرياء عن نفسه لا يصومش الاثنين والخميس هو ما السابت والحد والمسألة دي انا كنت تكلمت عليها قبل ذلك في شرح كتاب 20 السؤال وجواب وعلقت ايضا بتعليق ان هذا الكلام خطأ انا تأملت هذا الكلام فوجدته خطأا وان هذا النبي عليه الصلاة والسلام علل صوم الاثنين والخميس بعلث رفع الأعمال فمن عرش نستبدله بيوم آخر اللي هو السبت والأحد وأنه قد يصل المرء إلى استحباب صوم أيام يفعله من عند نفسه فهذا الذي قلته أنا كنت تأملته فوجدته في غاية الخطأ والصواب أن يلزم المرء ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم وإن اجتهد في إخلاص العمل لله عز وجل وأنا استغفر الله عز وجل لله وأتوب إليه مما صدر مني من الخطأ والمخالفة أسأل الله عز وجل أن يبصرني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله